الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسرنا في هذا اليوم أن نلتقي بفضيلة الشيخ محمد عكور حفظه الله تعالى ليلقي كلمة على أبنائه في مدينة بريق الليبية فليتفضل شيخنا مشكورا مأجوراء بالنسبة للنباخة يعني تبغلنا في الصيام ولا نعم في الصيام شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا آل الزمن يعني وفق رمضان يستائمون بحاجة إلى فك هذه العباده وان الانسان يحكي بالعباده على وقت هذه النبي صلى الله عليه وسلم فقد استحفظ شرط من شرطيها لأنه محترط بكل عبادة شرطان والإخلاص المتابعه وحيث أن الصيام له أحكام بعيد من العبادات فإنه من الضرورة أن يلمن الإنسان بهذه الأحكام وقد في بهذا اللقاء أن يكون يعني مدارس علميه في مسائل فتحية تعود علينا بالمنفعه العاجلة في إعادتنا الحالية وقد تهيد منها لأن العلم اذا قريت بابه بحيني ومناسبتي يكون أكثر للحلم وأبقى للنحن قال شيخنا الشيخ صالح بن هردان عضو الهيئه كبار العلماء وعبد المجلس دائما في الاسلام المملكه العربيه السعوديه في كتابه القيس الملخص الكثري قال باب باب لبذل صيام اليوم ونهايته قال الله تعالى احب لكم ليله الصيام ربكم سالتم الذي بات لكم عبد الله علم الله وحده كل التصاريح عنده سبحانه يتابع عليكم اعطاءكم الان باشروه وهو ما كتب وانتقل ويشرعوا الحكم هذا هو الشاهد للطيب يعني بدايه الصيام وليايته حتى يتبينا لكم الخيط قبل من السيد الاسود المتاجه ثم اعتين الصيام الى الليل. من الله تعالى للمسلمين ورفعا لما كان عليه الأمر في اتداء الإسلام فإنه كان إذا أفضر أحدهم إنما يحل له الأطفال والشرم للجماع إلى أفضلات العشاء أولا نفضل ذلك فنسى نأم أسهم للعشاء وحرم عليه الطعام وشرحوا والجماع إلى الليلة القادلة ووجد من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية الكريمة وفالح بها فرحاً شديدا حيث اباح الله الأكل والشرب والجماعة في أي الليل في أي الليل شاء الصائم إلى ان يتبين ضياء الصباح من سواد الليل فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليوم في جائعة ونهاية وبدايته من طلوع الفجر الثاني ونوايته إلى غروب الشمس وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور وفي صحيحين عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا السحور بركة فقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة كثيره ولو بجرعه ماء يسحب تاخيره الى وقت تجار الفجر ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابه او طغره الحائط قبل الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصول ويؤخرون الافتدالة إلى ما بعد طلوع الفجر يعني الكلام هذا أنه لا يجب على الإنسان الذي عليه حدث أكبر ولا على المرأة التي فاورت قبل طلوع الفجر لا يجب عليه أن يشتغلوا بالفهارة ويؤخروا السحور ولعله يدركهم طلوع الفجر وهم ما تسحروا وليعت رخصة أن الله جل وعلا ان بالسحور حتى يستعدوا للصيام ثم اذا تاخر الاغتسال من الجنابه او من الحيض او من النفاس الى ما بعد طلوع الفجر الصوم صحيح ولا اثر لذلك يعني لا اثر في التاخير الى طلوع الفجر لمن عليه جنابه او حيض او نفاس الصوم صحيح قال وبعض الناس يفكرون بالتسحر لانهم يسهرون معظم الليل. تسحرون وينامون قبل الفجر بساعات وهؤلاء كان يستخدموا حدة أخطاء أولا لأنهم صاروا قبل وقت الصيام يعني حرموا أنفسهم من الطعام والشراب في من الليل وكان الأولى أن يستعدوا للصيام في اخر وقت الليل يستعدوا بذلك على ساعات النهار التي ينقومها بدون اكل ولا شرب ثانيا يتركون صلاه الفجر مع الجماعه يعصون الله بترك ما اوجب الله عليه من صلاه الجماعه ثالثا ربما يؤخرون صلاه الفجر او نطفه فلا يصلون الا بعد طلوع الشمس وهذا اشد جرما واعظم اذنا قال الله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاه يسوع فلا بد ان ينهي الصيام الواجب من الليل يعني لابد بد ان يضيء من الليل قبل طلوع الفجر ولو نوى الصيام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فانه يمسك وصيامه صحيح تام ان شاء الله لانه بيت الصيام من الليل ويستحق تعديل الافطار اذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو, او غلب على ظنه بخبر ثقه باذان او غيره وعن سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فيما يريح ربي عز وجل ان احب عبادي الي أعجلهم فطرا يعني بعد تاكد غروب الشمس الذي يبدا بالفطر اولا واحب الصائمين الى الله جل وعلا السنه ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء لقول انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان لم تكن رطبات فتمرات فان لم تكن تمرات حشرات من ماء فان لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء افطر على ما تيسر من طعام وشراب وهذا امر يجب التنبيه عليه هنا امر يجب التنبيه عليه وهو ان بعض الناس قد يجلس على مائده اصطاره ويتعشى ويترك صلاه المغرب مع الجماعه المسجد فيرتكب بذلك خطا عظيما وهو التاخر عن الجماعه المسجد ويحوز على نشي جرابا عظيم لان ثواب صلاه الجماعه يفضل على صلاه الفرد بخمس وعشرين درجه ويعرض نفسه للعقوبه والمشروع للصائم ان يفتر اولا ثم يذهب للصلاه ثم يتعشق بعد ذلك ويستحب ان يدعو عند افطاره بما احب قال صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره دعوه ما ومن الدعاء المالد ان يكون اللهم لك صل وعلى ريتك اصطرت وكان صلى الله عليه وسلم إذا اصطرت يقول ذهب الظما واغتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله رواه ابو داود والحاكم وقال صحيح على شر على الشيخين وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم احكام الصيام والاصطار وقتا كان حتى ياتي صيامه حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله فان ذلك من اهم الامور قال الله تعالى لقد لك كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ذكر الله ثم قال حفظه الله غاب في مفسدات الصوم قال للصيام مفسدات يجب على المسلم ان يعرفها ليتجنبها ويحذر منه لانها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه وهذه المفطرات منها اولا الجماع أما جامع الصائم بطل صيامه والذي موقظاء ذلك اليوم الذي جامع فيه ويجب عليه مع قضائه الكفارة ويعدق ركبة فإن لم يجد ركبة أو لم يجد كيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين لان لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يضعن ستين مسكين لكل مسكين من صاع من الطعام المأكول في البلد ثانيا من مرصدات الضوء إذان المني عمداً بشبب تدمير أو لمس أو الصمناء أو تكرار نظر فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه الغضاء فتب في دون لان لأن الكفارة تتفصل الجماع فالنائم إذا احترم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اجتيار لكن يجب عليه الاختصال من الجنابة سيدائك للصوم فصو الاكل او الشرب متعمدا لقوله تعالى فكولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اما حصل اكل او شرب بعد طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس عمدا ابطل الصوم منفع على ذلك اما من اكل وشرب ناسيا فان ذلك لا يؤثر على صيامه وبالحديث من أكل أو شرب ناسياً فليكن صومه فإنما اطعمه الله وسكت. ومما يفطر الصائم ايصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالسعود. وعقد المغذي عن طريق اليرين وحكم الدم في الصائم كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له ومن ذلك ايضا حكم الصائم بالعبر المغذي. لأنها تكون مكان الطعام يعني الإبر المغذية التي يحتويض بها المريض عن الطعام والشراب تبصد الصيام على الإنسان هذا اليوم فذلك يبصد الصيام أما الإبر غير المغذية فالإبر العلاقية فينبغي للصائم أيضا أن أي يتجنبها محافظة على صيامه ولفوقه صلى الله عليه وسلم رعم يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل لكن إذا اضطر إليها وأصبح محتاجا الى العبر العلاجية بحيث أنه لا يستطيع تأجيلها إلى الليل وله ذلك والقول الصحيح انها لا تفطر العبر العلاجية لا تفطر نعم رابعا من مبسدات الصوف إخراج الدم من البدن بحجامة أو قصد أو صحب دم ليتبرع به إفعاد مريض ويقتر بذلك كله أما إخراج دم كليل كالذي يستخرج للتحليل هذا لا يؤثر على الصيام وكذلك خروج الدم بغير اختيار في او أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام من مستدات الصوم ايضا والمكفرات التقيه اخراج ماء المعده من طعام او شراب عن طريق الفم متعمدا فهذا يفطر به الصائب اما اذا غلبه الخيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه الخيء فليس عليك ضاء ومن استكاء عمدا فليتغيب ومعنى ذرعه الكي اي خرج بدون اختياره ومعنى قوله استكاء اي تعمد الكي وينبغي ان يتجنب الصائم الاتحاد ومداوات العينين بفتره او بغيرها وقت الصيام محافظه على صيامه لانه قد وردت اثار ان الكحل له تاثير على الصيام وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالافتحال بالاثم وقال ليلتفه الصائل، ولكن راى العلماء بان الافتحال ليس طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب وأنه في مكان ليس بمنفذ الى المعده لكن يجد اثره مع البلغم يجد اثره مع النخامه التي تطلع من الدماء فدل ذلك على عمله له تاثير وانه يذهب يتشرب في عروق حتى يصل الى الحلف ومن هنا بعض الفقهاء الاكتحال في هذا رمضان وكذلك كثره العين تقاس على ذلك فينبغي للسائر ان يتحرج لصومه وان اضطر الى ذلك فلا باس الا الله قال ولا, ولا يبالغ ولا يبالغ في النظمض والاصرشات لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه قال صلى الله عليه وسلم خبالك في الاصرشات إلا أن تكون صائما فالسواك لا يؤثر على الصيام لما ذكر المؤلف حفظه الله الأشياء المؤثرة على الصيام وتفسده بدا في ذكر الأشياء التي لا تأثير لها على الصيام السائل. قال والسواف لا يؤثر على الصيام قال هو مستحب ومرهب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح ولو طار إلى حلقه غبار أو ضباء لم يؤثر على صيامه يجب على الصائم الكلاب كذب وغيبة وشتب فيسابه أحد أو شتمه فليكن إني صائم فان بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب ولكن لا يسهل عليه ترك ما فازه من الاقوال والافعال الرديئه ولهذا قال بعض السلف اهون الصيام ترك الطعام والشراب على المسلم ان يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمه ربي واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال ويحافظ على صيامه من المفسدات والمنفصال يكون صيامه صحيحا وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وكلاوة القرآن والإكتار من النوافل فقد كان السلف رضي الله عنه إذا صاموا جلس في المساجد فقالوا نحر صومنا ولا نختاب أحدا وقال صلى الله عليه وسلم مليم يدع قول الجول والعمل به اليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وذلك لانه لا يتم التقرب الى الله تعالى بترك هذه الشهوات الممتلئه الصيام الا بعد التقرب اليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم روي عن ابي هريره رضي الله عنه الصائم في العباده ما لم يغفت مسلما أو يهيه وعن أنت رضي الله عنه عصان من ظل يأكل لحوم الناس فالصائم يترك أشياء كانت مباحه في غير حالة الصيام فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال يكون في عداد الصائمين حقا وفطن الله اياكم وما يحبه ويرضا وبطي معنا مسلمين و هو في احكام القبائل الصيام و ان الوقت عندكم ضاق على اكرم السلام هذا ما وصل اليه الوقت المتاح لنا والله أعلم. الله اعلم صلى الله وسلم سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و